تنسيق ربنا بيقبل كل الناس أيا كان مجموعهم أي محاولة للوصول لأخلاق المسيح من غير المسيح فشلة ربنا مش مستنيني أبقى كويس عشان أروح له هو مستنيني أروح له عشان أبقى كويس هو عشان أنا بتكلم في شريط ترانيم يبقى أنا اللي زي الفل أنا بس رحت ارتحت واتقبلت فنجح